3. استمع إلى النص ثم قرأه وتحدث عنه مع أصدقائك أنواع الكوارث الطبيعية الكوارث الطبيعية هي دمار كبير يحدث بسبب حدث طبيعي ويتكون من أنواع مختلفة منها الزلزال هزة أرضية طبيعية تنشأ تحت سطح الأرض نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات الأرض ويتم قياس درجة الزلازل من درجة واحدة إلى عشر درجات الزلازل من واحد إلى أربعة زلازل قد لا تحدث أي أضرار أي يمكن الإحساس بها فقط الزلازل من أربعة إلى ستة زلازل متوسطة أحياناً قد تحدث ضرراً للمنازل والعمارات الزلازل من سبعة إلى عشرة الدرجة القصوى من الزلازل وعادةً يدمر هذا النوع من الزلازل مدينة بأكملها الفيضانات وهي أيضاً كارثة طبيعية تحدث دائماً نتيجة هطول الأمطار لفترة طويلة في منطقة محددة الجفاف وهو استمرار حالة التقص الجاف وعدم هطول الأمطار لمدة طويلة ويعتبر من أخطر الكوارث على مستوى الكرة الأرضية ولا شك أن مثل هذه الكوارث تكون مضرة بالصحة وقد تؤدي إلى أمراض خطيرة